a <laughs> Terima kasih. Aku الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانته والانا ود wala هم الطعام أنتقوا <تصفيق> الله um <laughs> أعوذ بالله wania ma